ستووا أقيموا صفوفك واعتديلوا سووا صفوفك وسدوا الخلل. الله أكبر. الله أكبر.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 ثمَّ دَنَّا فَتَدَلَّ فَكَانَ قَابَ قُوسِينِ أُوَادَنَا فَأُوحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أُوحَى مَا كَذَبَ الْفُؤادُ مَا رَأَى أَفَتُمَا رُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى وَمَنَاتُ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَمْ نَذْكُرْ وَلَهُ إِنَاثٌ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ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 لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنتى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا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 هو أعلم بمن